Heshima na ورد الشعبان جاب الفرحة بيده ذهب بيد القلم ينزف وريقه ظل بيد القلم ينزف وريقه علي يدي تبقى bidma بدمع جرح وعيونهم غنذر جرح مرفون به السر رسالة Alimwedia ni mama yuma وآخرك عدم قلب علي ذي يا امي يا عدني لو العذاب وياي يزحف زحف مو مشاي وخوا وجدم ما حاكي علفنا بحضرتين بليل ام مو ضده الدمعه علي يمي يو يمي يو يمي جواب نريد من نحس جوابكم دموع العيد جواب صيح ya umma halinnsare الصوتيه والتوزيع يوسف الصبيحاوي من اداء الرادود الحسيني علي المسلم ومن قلم الشعر الحسيني المبدع السيد أخضير العلاك الحان كاظم القرناوي التصوير والمونتاج حيدر الزيرجاوي